وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ لَيْكَتِنَا الظَّالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَالَ بِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَنَامِينَ